بسم الله الرحمن الرحيم الا لم من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب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 فانَّ يُفَكُّون الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبلنا وإن الله لمع المحسنين